بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه وتعالى ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه وصماه خليفة لكن لسه مرض من خلافة النبوة لأنها محدودة بثلاثين معاوية بن أبي صفيان صخر بن حر وأمير المؤمنين اجتبع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن علي سنة أحدى واربعين كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن جولة كتاب الوحي توفي سنة ستين من الهجرة وذكره المؤلفون في باب المعتقد داعي لقول المعاوية خال المؤمنين وذكره هنا ردا على الروافض الذين سبونه ويخدحون فيه وسمه خال المؤمنين لأنه أخهم حبيبا إحدى أمهات المؤمنين وفي خلاه هل يسمى خالا أم لا ولا صح أنه لا يسمى خالا لا يسمى خالا إذن هذه المسألة ذكرها من أجل قابلة الرافضة وجرى أهل العلم في مثل هذه الكتب التي تجمع المعتقد أن يذكروا ما خالف فيه أهل السنة أهل البدعة لذكر بعض الأحكام الفقهية وإنما ذكروها من أجل ما ما ذكرت لأن التقابل هنا بين سنة وبدعة قال ومن السنة يعني التي تقابل بالبدعة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين ليس بشرط إنما سمي بالواقع وجب طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين وقدم المسألة الثانية على الأولى التي تعلق بالخلافة لكان أولى الخلافة هي الإمامة العظمى إمامة عند أهل العلم إمامتان صغرى وعظمى والصغرة هي التي تكون في إمامة الناس في مسار وصرات بهم الجماعة في الجماعة وجماعات وأما الإمامة العظمى فهي تولي تدبير أمور المسلمين والي وهي فرض كفاية حكمها فرض كفاية لأن أمور الناس لا تقوم إلا, إلا بذلك فإن إذن اختضت المصرح العامة المسلمين أن يتولى عليهم شخص يدير أمورهم وتحصل الخلافة متى يحكم على الشخص لأنه خليفة تحصر الخلافة بواحد من أمور ثلاثة الأول النص عليه من الخليفة السابق كما في خلافة عمر بن الخطاب فإنها بنص من أبي بكر رضي الله عنه على القول به وهو قول أكثر أهل العلم أنها من جهة ترشيح أبي بكر لعمر الثاني اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من خليفة السابق كما في خلافة عثمان فإن باجتماع من أهل الحل والعقد معينين من قبل عمر وخطاب رضي الله تعالى عنه أم غير معينين كما في خلافة أبي بكر على أحد الأقوال وكما في خلافة علي يعني شورة بين أناس لم يكونوا معينين من جهة خليفة السابق حينئذ إذا اختاروا جماعة من أهل الحل والعقد سواء عينهم الخليفة السابق أم لا إذن ثبتت خلافتهم ولذلك ليس المرض إلى الناس عموما الناس لا دخل لهم في هذه المساعدة إما لنص الوالي السابق وإما أن يجتمع أهل الحل والعقد يعني العلماء ومن لهم الخبرة في ذلك فأما التصويت وجمع أراء الناس هذه من البدع محدثة التي دخلت على, على المسلمين مما يسمى بالديمقراطية حكم الشعب بهم الشعب الكفر قد عن الإسلام الثالثة القهر والغلبة. قهر والغلبة كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت الخلافة له هذه ثلاث طرق إما بنص وإما باجتماع أهل الحل والعق وإما بالسيف أن يخرج بالسيف حينئذ إذا غلب على الناس وجبت له الولاية قالوا من السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين يعني طاعة في الطاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبته فكما هو الوجوب والوجوب هنا وجوب عيني بمعنى أن كل من ثبتت لأمير من الأمراء ولاية شرعية حينئذ كل فرد من أفراد الرعية تجب عليه وجوب عيني سمع والطاعة بأن يسمع ويطيع. والسمع والطاعة هنا قد يتواطى مع الشرع وقد لا يتواطى فإذا أمر بما أمر به الشرع وجب طاعته من جهتين من جهة الشرع ومن جهة إيجاب الشرع طاعة وله الأمر يعني أمر بالصلاة حينئذ إذا امتثلت الرعية أثيبت من جهتين من جهة امتثال أمر الله عز وجل وقيم الصلاة وثانيا من جهة امتثال أمر ألواني وثاني أن يكون الطاعة تدب في ما لم يأتي به الشرع بأمر لا أمر استحباب ولا أمر إيجاب كالأمور المباحة والتي يحصل بها نفي النزاع بين الناس وما يحصل بها تنظيم الحياة المعيشية نحوها فهذه الأصل فيها الوجوب أصل فيها الوجوب إن أمر بما عدا هذه الأمور ثلاث واجب أو المستحب أو المباح ولا طاعة له لا بترك واجب ولا بفعل محرم وكذلك لا بترك مكروه ونحن إنما تكون الطاعة فيه في المعروف إنما الطاعة فيه في المعروف إذن طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية والوجوب هنا كما ذكرنا قد يتعلق بوجوب جاء به الشرع كالأمر بالصلاة وإعطاء الزكاة نحوها لذلك الوجوب من جهتين وقد يكون من جهة ولي الأمر كما لو أمر بأمر مباح تجبه الطاع ولذلك بعضهم يرى أنه لا يطاع في مثل هذه لأنها في العاصم مباحة يقول إذا كان كذلك لما وجبه الشرع إذا كان الأمر العاصم في إجابة الصلاوات وإعطاء الزكاة سواء وجد والي أم لا أنت مأمور به فإنما الوالي يؤكد الأمر في ماذا بقي له بقي له المباحات يعني تنظيم أمور الناس وما يتعلق بها فناصر فيها الوجوب فيها الوجوب لكن ينبغي أن يقيد بما فيه مصرحة للناس وإن لم يكن كذلك وشأنه آخر لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أطيعوا الله جاء بالفعل وأطيعوا الرسول أعاد الفعل وَأَوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ولم يقل وَأَطِيعُ أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ لماذا؟ لأن طاعتهم هنا ليست مستقلة بل هي تابعة لطاعة الله فنأخذ من الآية شيئين؟ شيئ الأول أن طاعتهم واجبة لأنه قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إذن أطيعوا أطيعوا أمر والأمر يختضي الوجوه طاعة الله عز وجل واجبة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة قال وأولي الأمر منكم هذا معطف على الأول أطيع الله حينئذ تقول طاعة ولي الأمر واجبة ثانيا هذه الطاعة ليست مستقله بل هي مقيدة بأن لا تخالف الشرح فإن خالفت الشرح حينئذ لا طاعة إنما الطاعة فيه بالمعروف ولقوله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المسلم على تفيده تريد ماذا الوجوب على الوجوب على الوجوب حيث إذن السمع والطاعة على المسلم يعني واجبة على المسلم فعلى ظاهرة في الوجوب عند جماهير الوصلي على المسلم ال... تريد العموم كل مسلم داخلا تحت الولاية فيما أحب وكره يعني ليس النظر هنا فيما تحبه تطيعه وما لا تحبه ويخالف شهواتك لا تطيع بل الأمر جاء عاما مسلم ذكرا كان أم أنت قال فيما أحبه يعني في الذي أحبه المسلم أو كره حينئذ النوعان المحبوب والمكروه تجب فيه طاع يعني أجب وعطع ولي الأمر ان أمرك بشيء سواء كان هذا الشيء محبوبا لك ميسورا أو كان مكروها مبغوظا ما لم يؤمر بمعصية الضابط هنا النظر إلى المعصية ان أمر بترك واجب أو بفعل محرم فلا سمع ولا, ولا طاعة فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة هذا النص واضح بين يبين أن ولي الأمر له لحقية في طاعة المسلمين لهم لكن بشرط أن يكون فيه شيء من المعصية وليس المرجع فيما كان محبوب للنفس أو لم يكن محبوبا للنفس بل تطيع ولو كنت مفرعا على أمر ما. والحديث متفق عليه وسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله فعلا وتركا أو فاجرا وهو الفاسق إذن مدام أن الإسلام وصف الإسلام باق وجبة الطاعة فلا يُشترط يولي الأمر أن يكون كاملا من كل وجه وإنما المراد به أن يكون مسلما فإذا لم يكن مسلما حينئذ انتفت الأحكام المرتبطة به بولي الأمر وإن كان مسلما ولو كان فاجرا فاسقا حينئذ نقول الطاعة لازمة طاعة لازمة لقوله صلى الله عليه وسلم إلا من ولي عليه والن فرآه يأتي شيئا من معصية الله إذا العمل قال فليكره ما يأتي من معصية الله يعني تكره بقلبك وتناصح بلسانك تناصح بيه بلسانك ولا ينزعن يدا من طاعة لحجة أنه يفعل المحرمات والحديث رواه مسلم حديث صحيح إلا من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله قال من معصية الله يعني أي معصية يشرب الخمر يحلق اللحية يصبر توبه كل ما شيت من المعاصي التي يدون الكفر قال من معصية الله معصية الله معصية مفيد مضاف إلى المعرفة فيفيد العموم وإن تعدوا نعمة الله. فكل معصية هي دون الكفر ولو أتاها كلها حينئذ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الصحيح من هذا الوالي قال فليكره ما يأتي من معصية الله تكره بقلبك لا ترضى ولا ينزي عنا يدا من طاعة يعني لا تخالف ولا تشق العصة وإنما الطاعة واجبة ولازمة والخروج على الإمام محرم لا يجوز الخروج لا باللسان ولا باليد لا بالسيف سنان ولا باللسان خروج قد يظنه البعض أنه إنما يكون بالسيف فقط لا ليس أمر كذلك ولذلك تم طائفة من طوائف الخوارج تسمى القعدية نسبة إلى القعود يعني وظيفتهم تأجيج الناس تهييج الناس من أجل أن تشحن صدورهم على الولاة المسلمين ولو كانوا فجارا ثم بعد ذلك جاءت النتيجة وهي ما يترتب على شحن صدور وهو, وهو الخروج ولذلك لا يحل الكلام في الولاة وغيبتهم أعظم من غيبة فقية الناس لأنه يترتب عليها مضرة مفسدة عظيمة إذا شحنت الصدور على الولاة مثلا ما الذي يترتب أدنى ما يؤجج نار الخروج خرجه والنفوس تكون جاهزة للخروج بالسيف حيث إذا كان هذا السبب مؤد إليه وهو الكلام في الولاة لذلك أجمع السلف على أن من تكلم في الولاة ولو لم يخرج لسيفه فهو من الخوالج ولذلك ذكر ابن حجر في المقدمة هذه الساري شخصا ما قال هو من القعدية وهم الذين يخرجون على الولاة باللسان لا بالسنان قعدية وهم الذين يخرجون على الولاة باللسان لا بالسنان يعني يخرجون به بأرسنتهم هذا شيء خطير لا يظل الظان أن إنكار المنكر مفتوح على مصرعيه لا لما تنكر المنكر الذي يكون بينه بين يديك والذي يرى من. ولي أمره شيئا فإن كان منكرا فليذهب إليه هذا هو الأصر لما تنكر على من تنكر على من فعل المنكر وهو موجود بين يديك ومن الغباء والحماقة أن يصعد خطيب ينكر على ولي الأمر ولا يوجد إلا المساكين نعم لست مساكين ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا فأولا مخالف عقلية أنه خاطب من ليس موجودا عنده وأنه خاطب من لا يملكون لأنفسهم حولا ولا قوة فإنما لو ذهب شيء من رواتب ما سطع أن يفعلوا شيء فعينئذ نقول هذا يعتبر شيئا من الحماقة ثاني أن يكون مخالفة فيه للشرع لأنه ينبني عليه تهييج النفوس وتهياتها لي للخروج إذن هم الذين يخرجون على الولاة باللسان لا بالسناء فذكر السلف الصالح أن هذه فئة وطائفة من, من خوارج فلا يظن الظن أن خوارج هم الذين يفجرون أنهم يخرجون بسيوفه وقنابل نحو ذلك لا أمر أوسع من, من ذلك إذن الخروج على الإمام بنوعه محرم ولو كان فاسقا ولو كان فاجرا ولو كان يظهر فجوره وفسقه على على الملاء مدام أن الإسلام باقم بقيت الطاعة لهم إن انتفذ الإسلام هذه مسألة, مسألة أخرى في قوله عباده بن الصامت رضي الله عنه في حديث الصحيحين حديث الصحيحين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه وليامر النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثرتنا علينا وان لا ننازع الامر اهله الامر الذي هو أن لا ننازع الأمر أهله يعني أصحابه لولاة الأمور إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان يعني لا يجوز الخروج إلا في حالة واحدة وهو ليس الكفر في حسبه إنما الكفر البواح الصريح الذي لا يختلف فيه اثنان من أهل العلم مسألة مقيدة لأنه ينبني على الخروج مفاسد عظيمة فراقة دماء وهدك أستار وأعراض وما إلى ذلك حينيذ لما كان كذلك حمى الشارع جانب المسلمين بألا يستعجلوا بألا يكونوا طائشين في مثل هذا المسائل وألا تأخذهم الغيرة والعاطفة فعلق الأمر على كفر ثم هذا الكفر بواح صريح عندكم فيه من الله برهان ما قال دليل برهان أخص من الدليل بمعنى نص لا يحتمل غيره لا يحتمل غيره هذا تعقيد للمسألة تجديد فيه في المسألة حينئذ إذا رأوا كفرا مختلفا فيه بين أهل العلم بين السلف الصالح يخرج أو لا يخرج, لا يخرج لماذا؟ لأنه ليس كفرا صراح بواح ليس بكفر صريح وليس بكفر بواح وإنما هو كفر مختلف فيه والأدلة لا تدل علي إذ لو كانت الأدلة نصا فيه لما وقع فيه نزاع بين, بين أهل العلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان واتفقوا عليه وقال صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء هذا اخبار بالغيء سيكون في المستقبل يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون تعرفون وتنكرون يعني يقعوا في فعلهم ما هو معروف للشرع طاعة وتنكرون ويقع في فعلهم وأقوالهم ما هو منكر في الشرع يعني محرر فما العمل قال فمن أنكر فقد بريئ كذلك أنكر بقلبه إن كان بعيدا عنهم وبلسانه أو بيده إن استطاع إن كان بين أيديهم وأما خلفهم فلا يقال بأنه ينكر بلسانه عليهم ليس بإنكار يعني أنت لو أردت أن تضبط المسألة لو جارك من الناس وقع في معصيتهم فجئت في جماعة ليس هو فيهم فقمت يا فلان اتق الله عز وجل بفعلك كذا وكذا أنكرت؟ لا هو مثله لماذا نفرق بين المتماثلي الذي أصعد منبر ويعظى الناس ويصوب الكلام لأولاة الأمور أين هو ولي الأمر؟ ليس عندهم حينئذ نقول الذي يصوب الكلام لولي الأمر على المنبر أو في محاضرة أو نحوه أو في مجالس خاصة أو عامة ولم يكن موجودا بينهم هل بريئ الذمة بالإنكار؟ ما بريئ الذمة إلا إذا كان الإنكار قلبيا وأما الإنكار الذي يكون باللسان أو باليد هذا لابد أن يكون بين أيديهم فيذهب إليهم حينئذ وإنه يفعل ما يراه حسنا ومن كرها فقد سلم من كرها فقد سلم ولكن من رضي وتابع لأن هذه فتنة إذا فعلوا للأمر أمرا من المعاصي قد اقتدي به الناس فإن تسروا الأمر وقد يوجد ويوجد في كل عاصر قد يوجد من يفتيه بجواز ذلك الفعل فتنة أو لا هذه تعتبر فتنة فمن رضي وتابع هنا الذي يكون سلطا عليه بلاء قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما, صلوا لا ما صلوا أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه راه مسلم لا ما صلوا, لا ما صلوا أفلا نقاتلهم يعني إذا رأينا منهم المنكر شهارا نهارا وكرهنا بقلوبنا هل نقاتلهم أم لا هل نخرج عليهم أم لا قال لا ما صلوا إذن لا ما صلوا يعني في أنفسهم هذا يدل على ماذا على أن تارك الصلاة اعتبروا كافة من أصرح الأدلة لأنه قال في الحديث السابق إلا أن تروا كفرا بواحا ثم قال لا ما صلوا يعني مادام أنهم يصلون فلو تركوا الصلاة اخرجوا عليهم إذن هذا فعل ترك الصلاة كفر بواح عندنا فيه من الله برهان واضح هذا ولذلك يقول مسألة تارك الصلاة مجمع عليها بين السلف فلا خلاف بين بين الصحابة البتة وهذا الناس واضح بيّن أنه ليس من الكفر المختلف فيه لأن قلت كيف وقع الخلاف لقول هذا الخلاف حادث ولست ملزما به أنت مكلف به الكتاب وفهم سلف الأمة الصحابة وإجماع الصحابة هو المعتبر هو المعتبر ولذلك قال ابن عثمين هناك شرح اللمعة ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح هذا لو تأمله طالب العلم نوقف على مسألة من أصلها إذن ومن السنة مقابل البدعة السمع والطاعة لأن المسلمين ومراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية فإن أمروا حينئذ لا طاعة لأحد في معصية الله لا طاعة لأحد لمعصية لا طاعة إذا أمروا بمعصية تقول أمره بالمعصية معصية أمره بالمعصية معصية حليدي كيف نقف مع هذا العمل نقل غيره من المعاصر تكون المناصحة سرا بين الناس مثلا أو أحد منهم وبين ولي الأمر وأما التشهير هذا كسابقه هذه المعاصر التي يأمر بها ولي الأمر ليست بكفر بواح حليدي لا يستمسك بها لكونه أمر بكذا وأمر بكذا نستمسك بمثل هذه الأوامر ونجعلها مسوّغة للخروج لأن الخروج مقيد بشيء وعندك نفسها ليس مثل اجتهادية لا رأي زيد ولا عبيد من الناس ولا عالم ولا طالب العلم إلا أن تروا كفرا بواحا حينئذن لو أمر بما أمر لو أمر مثلا بالتامين نقول التأمين محرم ماذا نصنع هل التأمين كفر ليس بكفر إذن ليس بموجب للخروج لي على ولاة الأمور لماذا؟ لانتفاء العلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم وهو عدم الخروج إلا أن تروا كفرا بواحا إذن هذا وصف إن وجد الكفر بهذا القيد أو الكفر الصريح جاز الخروج بشرط كذلك عندها لسن الجماعة وهو القدرة ليس مطلقا فإن رأوا الكفر البواح مع القدرة على الخروج تعين وجب الخروج وإن رأوا الكفر البواح وليست عندهم قدرة حرم عليه خروج. حرم عليهم الخروج إن رأوا كفرا بواحا إن لم يروا كفرا بواحا حينئذ الحرم عليهم الخرود فيجب في مسألة واحدة ويمتنع في مسألتين مسألة التي يجب فيها الكفر البواح مع القدرة ويمتنع الخرود في مسألتين الكفر البواح مع انتفاء القدرة وعدم الكفر البواح فإنه لا طاعة لأحد في معسية الله ومن ولي الخلافة وارتمع عليه الناس ورضوا به هذا نوع من أولاد الأمور أو غلبهم بسيفه هو القهر والقوة حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين ليس بلازم أن يسمى أمير المؤمنين تختلف من عصر الله إلى عصر وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين شق عصى المسلمين خروج عليه يعني نبذ طاعتهم ونقض العداوة لهم ونقض العهد والبيعة لهم نقض البيعة هذا ليس كل أحد لا يأتي أحمق لليس لهم بيع عندي يقول لا ليس أمر معلقا بك وإنما هو معلق بأهل الحل والعقد أما أنت ملزم إذا بايع أهل العلم إليه لذم الناس كلهم البيعة أما يأتي سخيف قول أن ليس لهم بيع في عنق ويفعل ما شاء قول هذا مجنون وشق عصى المسلمين شبى قوة المسلمين اجتماع كلمة بالعصى القوية فإذا تفرقوا ضعف قوتهم فكانوا كالعصى إذا شقت قربت من من قال رحمه الله تعالى ومن السنة مقابل البدع خجران وأهل البدع يعني مباعدتهم ومباينته وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصلاع إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة هذا لجناب حماية العقيدة لأن بعض الناس قد يجالس أهل البدعة حينئذ قد يلبس عليه متدع فيورد عليه شبهة وما لا يتم ترك المحرم إلا به وإنئذ صار واجبا فإذا لم يكن ترك المحرم الذي نقع في الشبهات أو المجالسة أهل الفدع إلا بترك مجالسة أهل الفدع صار مجالسة أهل الفدع من المحرمات فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع منذر إذن من السنة هجران أهل الفدع هجران مصدر أو لغة الترك والمراد هنا هجران أهل الفدع الابتعاد عنهم وتركوا محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك وهذا محل وفاق بين السلف محل وفاق أن المبتدع وخاصة إذا كان داعية إلى بدعته أنه لا علاقة لك بي لا علاقة بينك وبينه ألبت وليس له حقوق من الحقوق المشهورة الست وغيرها فلا سلام ولا كلام ولا عيادة مريض ولا غيرها لأن هذه كلها موجبات للجلوس معه موصلة للجلوس معه حيث يؤدي إلى الوقوع في المخالفات الشرعية وهجران أهل البدع واجب لما ذكرناه من القاعدة السابقة ولقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ومن حاد الله ورسوله يشمل الكافر ويشمل المهتدع لأن كل منهما مائل عن الحق إلى الباطل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبين حين تخلفوا عن غزوة تبوه وهذا أصل في هجر أصل في في المهتدع حينئذ الأصل في هجر المهتدع هو هذا النص وحكمه أنه واجب للنص الذي ذكرناه القرآني ثم قاعدة عامة وهي أنه لا يتم للمرء الانكفاف عن البدع بجميع أنواعها إلا إذا ترك مجالسة أهل البدع لأن الشرع إذا حرم شيئا حرم كل وسيلة تؤدي إليه كذلك الوسائل أحكام مقاصب إذن البدع محرمة أو لا؟ محرمة لا يختلف اثنان أن من وسائل الوقوع في البدع مجالسة أصحابها إذن مجالسة أصحابها للبدع يكون ماذا؟ محرما لا يختلف اثنان أن السلام عليه ومكالمته أنها تورث ألفة بين المسلم والمسلم عليه حينئذ تؤدي إلى مجالسة المبتدع إذن يكون وسيلة إلى الوقوع في المحرم لأن مجالسة المبتدع محرمة لأنها مؤدية إلى البدع وكل ما يكون وسيلة إلى مجالسته فهو محرم فهو فهو محرم ولذلك صار هجران أهل البدعة وحجرهم صار واجما لكن إن كان في مجالستهم مصلحة كعالم وعارف بالبدعة واصلها وفصلها والشبهة وموردها وكيف يرد عليها هذا يستثنى لكن بشرط أن يكون مراده تبيين وهداية هذا المهتدع ليس المؤانسة وليس نفف الفوارق وليس تجميع الكلمة وليس توحيد الصف ليس هذه الأغراض وإنما يكون الغرض هو هداية هذا المهتدع حينئذ يستثنى هذا النوع فيقال لا بأس أن يجلس مع المهتدع إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك كما نطع عليه السلف صالح وربما يكون مطلوبا شرعا قد يكون واجبا قد يكونوا مستحبا لعموم قوله تعالى ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن والمجادلة كما تكون للكافر تكون كذلك لي للمبتدع ومن هجل أهل البدع ترك النظر في كتبهم يعني المبتدع في نشر بدعته قد يكون هو آلة لكلام لسانه وهيئته وفعله ثم قد لا تلتقي بهذا المهتدع فلا تقتدي به من جهة اللسان أو الفعل لكن ثم ما يدل على هذه البدعة وهو كتابتها إذن يلزم من هجران وترك البدعة ترك المهتدع نفسه بذاته ثم إذا سطر بدعته وأصلها حينئذ النظر في هذا الكتب كن الحكم واضح فيه أنه لا يجوز لأنها منصلة إلى الوقوع في البدعة وما أدى إلى محرم أو كان وسيلة إلى محرم فحكمه حكمه ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب عموما ولذلك أماكن الفسق أماكن لو وجد فسق همثلون غنون نحوهم هل للإنسان أن يأتي ويجلس بينهم جواب لا لماذا لأنهم أهل منكر ودعاة منكر ودعاة فتنة فعليئذ الجلوس معهم قد يوصل بالشخص إلى الوقوع في معصيته وهم تنفيل وغناء فإذا كان بدعة فمن باب أولى وأحرار فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب لقول صلى الله عليه وسلم في الدجال كما سبق من سمع به فلينأ عنه يبتعد عنه ما يأتي معه شبه جنة ونار ويؤى سماء تمطر وعرض تنبت والقلوب بين يد الله عز وجل حينئذ نقول هذا لا يأمن أن في شباك هذا الدجال إذن هذا النص فلينأ عنه لأنه معه فتنة وهذه قد تكون في يد الدجال كما أنها تكون في يد غيره لأن من أهل البدع من هو صاحب لسان الصليف قد يكون عنده شيء من البيان حينئذ قد, قد يكون شباكا للوقوع فيه في البدعة من سمع به فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات رواه أبو داود إذن النظر في كتب أهل البدع محرم لأنها وسيلة للوقوع في البدع وكل وسيلة للوقوع في البدع فهي محرم لكن من أراد أن يرد هذا كسابقه كالمجالسة إلى ذنين يكونوا مستثنع يكونوا وهذا محل إفاق بين أهل العلم قال هنا وترك النظر في كتب المبتدعة والإصلاع يعني السماع إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة هذا ضابط كل محدثة في الدين فهي بدعة حينئذ كل من وقع وعمل بمحدثة في الدين فهو مبتدع فهو, فهو مبتدع وهنا من هو المبتدع ما تقول هذا مبتدع هل نقول كما نقول في الكفر ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه أم نقول بأن كل من وقع في البدعة وقعت في البدعة عليه في باب الكفر الذي هو دون الشرك أما الشرك الاكبر فمحل يجماع من وقع في الشرك الاكبر وقع وصل الشرك عليه فتقول هذا مشرك ما فيه شكال لكن ما دون ذلك الذي يشترط فيه إقامة الحجة كما إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة ولا يكون معروفا عنده حينئذ أسلم كافر أسلم كافر ولم يسمع بأجاب صلاته قل الله صدقا لما في شيء اسم صنع أنكر الصلاة يكفر لا يكفر لماذا؟ لأنه حديث عهد بكفر حينئذ تجيب إقامة الحجة عليه أولاً فإن أقرَّ فهو مسلم على أصله فإن أنكَرَ كْفَرًا حينئذ وقع في الكفر قبل إقامة الحجة أنكَر وجوب الصلاة إنكار وجوب الصلاة كفر إنكار وجوب الصلاة كفر إذا أنكَر وجوب الصلاة من يعلم حكم الصلاة وقع الكفر عليه مباشرة دون إقامة حجة من أنكَر وجوب الصلاة وقع في كفر لكنه إن كان حديث عهد بكفر حينئذ لا يقع الكفر عليه لا نصفه بكون كافر لماذا؟ لأن هذا النوع تشترط فيه إقامة الحجة, قامت الحجة. حينئذ صار عندنا نوع وقع في الكفر يعني قال واعتقد الكفر لكنه لا يكفر لا نصفه بالكفر بخلاف الشركة الأكبر فلو سجل لصنم كفر مباشرة سواء علم أم لا لماذا؟ لأن هذه المسألة مسألة عظيمة لا يعذر فيه أحد بالجهل ألبتها وماعدها ما دونها هي التي يقال فيها لابد من إقامة الحجة لكن بشرط أن لا يكون عالم بالحكم أن يكون عالم المبتدع إذا وقع في بدعة هل نقول لابد أن يكون عالما أو نفصل التفصيل السابق أم لا هذا محل النزاع بعضهم يرى أنه لا يفسق إلا بعد إقامة الحجة وبعضهم يرى أنه لا يبدع إلا بعد إقامة الحجة لكن عمل السلف عمل السلف بالنظر إلى كتبهم وأحكامهم على أهل البدعة يفرقون بين إطلاق الكفر وتبديع الكفر يتحرزون فيه لأنه في إخراجهم من من الملة وأما البدعة فكل من وقع في البدعة أوقع الوصف عليه دون تفصيل لأنه لا يترتب عليه المحذور الذي يترتب عليه على الكفر ثم المبتدع فيه بلية ومصيبة على الناس وهي أن الغالب فيهم أنهم أهل علمهم فلو توقف فيهم حتى تقام عليهم الحجة حينئذ قد يصير فيه شيء من الفتنة للناس فلذلك أوقع السلف الصالح وصف البدعة على الممتدع دون شرط أو خير وأما الكفر فهو الذي يفصل فيه هنا قالوا ترك الجدال والخصومات في الدين الجدال مصدر جادلة والجدل منازعة الخصم للتغلب عليه منازعة الخصم للتغلب عليه وفي القاموس الجدل اللدد في الخصومة والخصام والمجادلة هما بمعنى واحد والجدال في الدين قسمان الجدال في الدين قسمان الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل وهذا مأمور به إما وجوبا وإما استحبابا إذا كان الجدال من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل فهو مأمور به يعني ليس مذموما وإنما هم أمور بهم على جهة الإيجاب وإنما على جهة للسحباب حسب الحال قول تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن الثاني أن يكون الغرض منه تعنيت أو الانتصار للنفس أو للباطن يعني يجادل من أجل هواه ومن أجل تصحيح رأيه لا من أجل وصول إلى الحق يقول هذا جدال بالباطن فهذا قبيح منهي عنه قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وقوله وقوله وجادلوا بالباطن ليضحظوا به الحق فأخذتهم وكيف كان عقاب إذن وترك الجدال والخصومات في الدين هذا في تصيب إن كان الإحقاق الحق فهو حق ولا يحذر منه وإن كان من أجل إغطال الحق وتأييد الباطن هذا منهي عنه وهو, وهو قبيح ومن السنة هجران اهل البدع ومباينتهم وترك الجدال لخصوماته في الدين وترك النظر في كتب المبتدعه والاصغاء الى كلامهم وكل محدثه في الدين بدعه محدثه في الدين تعتبر يعني ذات ليس لها عصر في الكتاب والسنه قال ابن تيميه رحمه الله تعالى في بيانه شان معامله اهل البدع والمبتدعه له كلام جميل والكلام في بيان خطر البدعه أهلها صنف فيه المصنفون لعظم بلية هؤلاء ولذلك الاعتصام الشاطمين ذكر بصلا كاملا بإثبات الأدلة الدال على تحذير من أهل البدع وعدم جالسته وذكر بصلا فيه كلام السلف الصالح من الصحابة ومن بعده فهو محل إجماع لا خلاف فيه وإن وجد الآن من نازع مع الأشاعر ومع الصوفية ومع الرافضة ما يسمى بالشيعة من عجل اتحاد الصف قاعدة الإخوان التي أفسدت الأرض نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا على ما اختلفنا فيه هذا باطل وهم مخالف لي للإجماع السابق وكل من يدعي الآن ويحاول أن يرقق بين هذه الفرق فيأتي بإيه شبهات قد تمشي وتنطلع على بعض طلاب العلم لكن ينبغي الرجوع إلى الأصول الرجوع إلى إلى فتم إجماع بين السلام لا خلاف بينهم في هجر المبتدع مجالسة ومكالمة ومصاحبة بل وجب التحذير منه باسمه عند جماهير السلف. عند جماهير السلام وذلك يقول ابن سيمي رحمه الله تعالى وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية مصالح نوعان دينية ودنيوية أخوك المسلم يجب إذا علمت بآمل دنيوي أنه مفيد له وجب عليك أن تنصحه هذه وظيفة أحسن من هذه فتعلم أنه قدم هذا وذا وجب عليك أن تنصحه هذا واجب في المصالح الدينية وكيف المصالح الدنيوية فإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون كما قال يحيى بن السعيد سألت مالكا والثوري والليس ابن سعد وأظنه والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ يعني من الرواة يتهم في الحديث أنه كذب أو أنه لا يحفظ يعني فيه عيد, فيه فيه عيد وهذا لم يصل إلى حد البدعة لم يصل إلى, إلى حد البدعة فقالوا بين أمره بين أمره لماذا؟ لأنه ينبني عليه مصلحة عامة للمسلمين أما هو في شأنه كونه لا يحفظ وكونه يخطي وكونه شيء نترتب عليه الوصف بالنقص والعيب هذا فيه مفسدة خاصة وعدم الكلام فيه وتبيين أمره ينبني عليه مفسدة عامة ولا شك أن المفسدة العامة تدفع بالمفسدة الصغرى أو العكس أيهما يقدم على الآخر العامة تقدم على خاصة وارتكب الأخف من ضرينه حينئذ ما يترتب من مفسدة على تعييره هو وعيبه هذا أخف حينئذ تقدم المفسدة العامة بدفعها ولا يبال بالمفسدة الخاصة ولذلك قالوا بين أمره يعني فضحه بين لأهل الحديث أن هذا ضعيف وأن هذا فيه وفيه وقال بعضهم لأحمد بن حنبل إنه يثقل علي يعني لا أجد شيئا في نفسي يقوى أن أقول فلان كذا وفلان كذا فلان مرجع يثقل عليه يعني يخشى أنه من باب, من, باب من باب الغيبة هذا ورع بارد قد لقى عند بعض حتى أهل العين فقال إمام أحمد إذا سكتت أنت وسكتت أنا فمن يعرف فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم إذا سكتت أنت وسكتت أنا ولم يبين أن هذا مبتدع أو أن هذا الظال وأن هذه المقولة مخالفة للكتاب والسنة حينئذ متى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ هذا فيه تظليل وفي عدم نصح للمسلمين قال ابن سيم رحمه وتعالى ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة الكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين ولا يتحرج متحرج من أن يتكلم في صوفي أو في نحوه ممن على شاكلتهم هذا واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا قام وصلى واعتكى فإنما هو لنفسه هذه منفعة لكنها خاصة غير متعدية وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو لي للمسلمين إذا منفعة عام هذا أفضل فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله لكن يبغي أنه لا يفهم هذا كلام على ذيها تإطلاقي بمعنى أنه يتكلم في أهل الفجع بقدر الإضاح ولكن يكون دايدا للإنسان صباح مساء تخذه رواية أو أنها تخصص في علم نقول لا هذا بخالفة لطريقة السنة وإنما كان يشتغل بالدعوة تعليم الناس و نشر ما يحتاجونه من العبادات والمعتقدات بيان السنة وبيان السنه الاعتقاديه والسنه القوليه والسنه العمليه ثم ان جاءت الحاجه الى ذكر اهل البدع ذكروا وليس المراد العكس لا يفهم من هذا الكلام التعميم انما المراد انه لا بد من البيان لا بد من من هذا رد على من يرى الكف عن كل مخطئ ولو كان في بدعه ومن يرى أن الكلام في المخالفين أنه من نوع الغيبة فنرد عليه مثل هذا الكلام ولا منه أنه يطلق العنان بكل شخص ولو كان مهتد يقول لا أمر ليس كذلك وإنما الذي يرد هم أهل العلم وليس المهتدين وليس المتوسط في العلم بل ليس الذي له حظ ونظر في طلب العلم يقول له اشتغل بالعلم هذا أصالة إلا من عمت به البلوة والفتنة هذا يبين لي للناس فالذي ينصب نفسه هم العلماء راسخون في العلم طلاب العلم يرتعدون عن هذا المقام إلا في الضرور ثم لا يكون وقت كله مشغولا مثل هذه المساعد إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعه ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب عن الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء فسد الدين وكان فساده أعظم من فساد السلاء العدو من اهل الحرب فان هؤلاء الساولو لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا واما اولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءا البدع تفسدون القلوب ابتداءا نعم قالوا بدع يفسدون قلوب ابتداء بخلاف السلاء العدو لان كل يعلم انه كافر ولذلك لا لا يفتن الناس باهل الكفر الناس لا يقلدون الكفار ولا يقلدون في العصل لا يقلدون أهل الفس يعلمون إذن لشهوات في نفوسهم لما يقلدون من يتلبس بالعلم هذا الذي تقع به الفتنة قال ابن عثمين رحمه الله تعالى لأهل البدع علامات علامات يعرفون بها منها أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية والعقدية يعني ما يبالي ما يستهل يقول أنا ولذلك قل نحن معاشر الأشاعراء كيف ينتسب إلى الأشعرية أو نسبه بحسن الأشعرية إذن يتسمى باسم ويرى أنه حسن وإنما جاء الوصف بالإسلام والإيمان والإحسان والتقوى والصلاح هذه الأسماء التي ينتسب إليها المسلم أنا مسلم أنا مؤمن ولا ينتسب إلى أي طائفة كانت ولذلك ابن تيم رحمه الله تعالى من رأى أنه ينتسب إلى وصف غير وصف الإسلافة ومهتدع هذا بدعة إذن قال عنا سبيع أنه أشعري هذا بدعة ولو لم يتبنى أصولنا الشاعرة مجرد نسبته للأشعرية هذه بدعة فإذا قال إنه تبليغي يقول مجرد نسبته إلى هذه الجماعة هي بدعة بنفسك سواء تبنى أصولهم أم لا فكون ينتسب هذه بدعة إذن قال من علامتهم أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة ما هل السنة قلنا نحن سلفيون نحن أهل السنة والجماعة نحن على الإسلام نحن مسلمون مؤمنون موحدون هذا يوصف هذا السنة الجماعة ولا يرضى المسلم الذي معه شيء من عقله وعلمه أن يوصف بوصف لن يكون معهودا في الإسلام لا ترضى أبدا حتى لا تقول أنك حمبي ولا شافعي وإنما أنت محمدي ولا تنتسب كذلك محمدي لأنه لك في المعنى إلا إذا قلت بأنك حنبلي وقال أصحابنا من جهة ماذا التعليم والتعلم فقط أما لك تتبنى المذهب كما تتبنى الأحاديث اللبوي وتقول أنا حنبلي قال هذا الانتساب إلى المذهب الأربع بهذه الصفة نقول هذا بدعة بخلاف ما لو انتسب من جهة التعلم والتعليم لذلك يقول شخص الإسلام لتيمية وهو الذي حكم بأنه مؤتدع أنها بدعة النسبة هو يقول قال أصحابنا من حنابنا قال أصحابنا أصحابنا في ماذا؟ في المنهج فقط وليس المراد أنه يتبنى كل ما يقوله الحنابلة الثاني أنهم يتعصبون لآرائهم فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم ولذلك قال السلف لا ثوبة لمبتدع ليس المراد أنه لو تاب لا يقبل الله منه لا السلف أعلم واحكم من أن يطلقهم بهذه العبارات لا ثوبة لمبتدع ليس المراد أن الله تعالى لو تاب لم يتب عليه لا إنما المراد أنه لا يتوب لا يرجع عن بدعته ولو رجع إنما يرجع إلى بدعة ولذلك أهل البدعة الهواء يتنقلون من بدعة إلى بدعة من بدعة أخف إلى بدعة أشد نحو ذلك ثالثا أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين ولذلك لو ترى الآن في المعاصرين من الأشاعر والجهمية كيف يتكلمون عن شخص الإسلام السيد رحمه الله كيف يتكلمون عن ابن القيم رحمه الله تعالى تجد أن يصفون لا يستطيع أن يساعك وكي يتكلمون عن كذلك المعاصرين كابن بازن ومعثيمين ورحمه الله تعالى وغيرهم فكرههم لأهل السنة والجماعة أشبه ما يكون بالحقد الدفين الذي غلب على على قلوبهم وهذا دليل على أنهم ليسوا أصحاب حق إذ لو كانوا كذلك لا جعلوا المسألة أخذاً وعطاءً ونظراً فيه في الأدلة أما مجرد التعاصم للأرى هذا يحسنهم كل جاهل قال المصنف رحمه الله تعالى وكل متسمن بغير الإسلام والسنة مبتدع لما ذكرناه سابق كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجعة والمعتزلة والكرامية والكلابية هذه فرق ويبحث فيه ما كتب عنه ذكر المحشي هنا شيئا منه لكن لا يعنينا أن نقمعه لكن لو قال بأنه رافضي أو انتسب إلىه الرافض مبتدع بمجرد النسبة قضل عن أن يتبنى أصوله وكذلك لقابل أنه جهمي أو خارجي أو قدري أو مرجي أو معتزلي أو كرامي أو كلامي وهذا كلها أوصاف وفرق منها ما هو خارج من الملك الجهمية والرافضة ومنهم من لم يكن كذلك بل هو داخل في الإسلام لكنه قد يكون عنده بعض الأشياء التي قد تكفر على جهة الخصوص ونظائرهم فذه فرق الضلال وطوائف البدع عاذنا الله منها فلا ينتسب إليها البتة وأما بالنسبة إلى إمام في فروع في فروع الدين كالطوائف الأربعة مصودوا بالطوائف الأربعة المذهب الأربعة حلفية والمالكية والشافعية وهاء الحنابلة وهل يجب تقليد واحد من هؤلاء هذا الذي عانه المصنف يذكروا في هذا المقام بعضهم ينص على وجوب التقليد لذلك قال هنا وأما بالنسبة لإمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم, فليس بمذموم فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة قال كان فيه فيه نظر فيه تعميم فيه قالوا في فروع الدين الفروع جمع فرع وهو لغة ما بني على غيره والصلاح ما لا يتعلق بالعقائد ما يسمى بالعمليات لا بالعلميات كمسائل الطهارة والصلاة وغيرها والاختلاف فيها ليس بمذموم حيث كان صادرا عن نية خالصة واجتهاد لا عن هوى وتعصر يعني الخلاف هنا والاختلاف قد يكون صادرا عن تعصب نقول هذا محمود. بمعنى أنه يرجح هذا المثل لأنه قوله بحنيفة نقول هذا تعصب وهو مذنوب ممنوع أو لأنه قول مالك أو لأنه قول أحمل نقول هذا ممنوع وهو مذنوب لأنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره يعني الذي كان صادر عن نية خالصة وارتهاد حيث قال في غزوة بني قريضة لا يصلين أحد العاصر إلا في بني قريضة فحضر في الصلاة قبل وصولهم فأخر بعضهم الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريضة وصلى بعضهم حين خاف الخروج يعني خروج الوقت ولم يكر النبي صلى الله عليه وسلم على واحد منه روح البخاري إذن وقع خلاف في عاد النبي صلى الله عليه وسلم فأقره لكن هنا الخلاف لم يكن صادرا عن تعلق بشخص وإنما هو صادر عن تعلق بنص محتمل وفرق بين مسألته قول يتعصب فيه الناظر إلى شخص هذا الشخص ليس بمعصوم لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشبع لحن ليس واحد منهم معصومة حينيذ إذا استند إلى قول من ليس بمعصوم دون نظر في دليله صار الخلاف أو التمسك والتعصف هذا مذموما وأما إذا نظر إلى النص وكان النص مختلفا أو محتمل لما وقع خلاف هذا الخلاف ليس بمذموم ليس بمذموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرهم على ذلك ولأن الاختلاف فيها موجود في الصحابة وهم خير قرون الصحابة اختلفوا اختلفوا في بعض المساعد المتعلقة بالميراث إلى لا يظل المخالفون هنا لأن النصوص محتملة وهذا خلاف محمود لكن مع اعتقاد أن واحدا منهم هو الحق يعني لا نصوي بالجميع كل حق وإنما الحق محصور في جهة واحدة والآخر يكون مقابلا له لقول صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا حكم الحاكم فأخطى فله أجر إذن قسم الحكم والاجتهاد إلى نمعين خطأ وصواب إذن لا يقال بأن الحق بأن كل مخالف أو كل مختلف في الفروع فهو على حق هذا قول باطل لان الحق واحد وهو عند الله تعالى وهو عند الله تعالى ولان الاختلاف فيه موجود في الصحابه وهم خير القرون ولانه لا يورث عداوه ولا بغضاء ولا تفرق كلمة بخلاف الاختلاف في في الاصول قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى وقول المؤلف المختلفون فيه محمودون في اختلافهم هذا إطلاق وفي نظرك الى الشيخ وجه له قوله ليس ثناء على الاختناف فإن الاتفاق خير منه وإنما المراد به نفي الذم عنه وأن كل واحد محمود على ما قال لأنه مجتهد فيه مريد للحق فهو محمود على اجتهاده واتباع ما ظهر له من الحق وإن كان قد لا يصيب الحق قد لا يصيبه لكنه محمود إذن هو معجور لكن إذا سلك المسلك الصحيح فيه اسم باطن أحكام من, من عدل الله وقوله إن الاختلاف في الفروع رحمة وإن اختلافهم رحمة واسعة أي داخل في رحمة الله وعفوه حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف بل هم فيه داخلون تحت رحمة الله وعفوه إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد حينئذ على هذا التأويل تكون عبارة المصنف لا بأس بها وهي قولهم واختلافهم رحمة واسعة نقول هذا الاختلاف كان اختلافا صحيح عليه دليل ولم يكن تعصبا لأشخاص والأدلة محتملة, أدلة محتملة. وأما إذا كان مخالفا لنص فهذا لا عبرة به, به. ولذا قد اتفاقهم حجة قاطئة يعني اجماعهم اعتبروا من الحجج القطعية ثم ختم المصنب بعد ذلك بقوله نسأل الله أن يعصمنا من الفدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة قال على الإسلام والسنة قال المقيم المدارج أنه لا يدعو المرء بأن يموت على الإسلام فحسب لأن المبتدع مسلم هذا عموم وإنما تقول على الإسلام والسنة ولا تفارق لسانك هذه الكلمة اللهم أحييني على الإسلام وأمثني على الإسلام قل ظهر بعد قرون المفضل أن من أن هناك من يكون مسلماً وهو مبتدع إذن انتبه إنما تقول الله محيني على الإسلام وتعطف عليه السنة يعني ليس كل من كان مسلما فهو على سنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله آمين وهذا آخر المعتقد والحمد لله وحده صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وهذا آخر ما يتعلق بي شرح الكتاب شرحا لم يكن بذلك الطويل ولا المختصر المخل والكتاب كما قلنا في بدايته أنه جيد إلا أنه كدره بالمقدمة التي تتعلق به بالصفات وكان من الصفات لم يكن على جادة السلف وما عداه من المسائل فهي على مقرره ومات السنة إذا كان هناك مصرع في إداية المفتدع فهل يكون ذلك الحوار أمام الملاء أم هو على كل ما يكون من المناظرات العالمية هذه العوام هذا مثلكم بدعي مثلك بدعي يعني هذه بدعة نفسها بدعة ولو حاور الشيعة على قناة المستقلة وظهر أمام الناس فهذا بدعة نفسه بدعة لماذا؟ لأن من الذي يشاهد؟ العوام من الذي يشاهد؟ لا نقول بأن الذي يشاهد كلها العيوة ألا أنهم مشغلون عندهم مكن وإنما الذي يتجه مثل هذه وتبارى حولها هم العوام حينئذ إيقاع العوام في شبهين وهذا محتمل, وهذا محتمل ولذلك بعضهم ممن رأى هذه وإن لم ينتقل إلى الرفض هول من قلبه رأى عندهم حجج بعضهم يقول هذا سمعتم عندهم حجج عندهم أدلة عندهم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا نكفرهم ولماذا نكفرهم سمعناهم للعوام بناء على ماذا على متابعة هذه قناوات الفضائية التي تدير الحوار فإن كان ثم من يحاور فليحاور في خلوة وأما أمام العوام فلا من كان حضور عن العلم وطلاب العلم بس إذا كان العالم او الخطيب يبين أخطاء الولاة الكي لا يتبع وليس للتشهيل فهل هذا جائز كيف يبين تذكر الوصف إن لم يكن وصفا خاصا إن لم يكن وصفا خاصا يعني لا يتلبس به إلا هو هذا لا يوجد ذكره حتى ب عدم ذكر اسمه وهذا حتى بين الناس بين العوام أنت نكون في مجموعة بين الناس تنظر هذه بتلك لأنه نصص عامة أما التفريق الذي قام عنده طلاب والشباب هذا التفريق حادث نبعو دخل من جهة بعض الطواب الحزبية ونحوها وأما نصص فهي عامة حينيذ نقول قال أهل العلم إنكاروا المنكر إنما يكون سرا بين المنكر والمنكر عليه فلا يذكر أمام الملا لا باسمه ولا بوصف يختص به يعني إذا أطلق الوصف عرف أنه فلان تكون في مجموعة فلان فعل كذا واحد فعل كذا وكذا شخص فعل كذا وكذا وهم يعلموا كلهم أنه لا يوجد إلا ذاك نقول هذا فضحته ما سترت عليه لما فضحته وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون يفعلون كذا وكذا هذا لم يكن خاصا وإنما بلغه ثم هم في جو عام أو بين أشخاص عام يعني لم يعرف به بهذه الوصفية حينيذ نقول هذا الوصف إن كان خاصا إذا أطلق على المنبر وفهم الناس أن المراد به ولي الأمر امتنع صار محرما لأنه في داخل فيه في الغيبة وإن لم يكن خاصا حينئذ لا بأس به لأنك حذرت من وقف وإنما تذكر الأوصاف على جهة الخصوص وبعضها يرتبس على طلاب العلم مثل ماذا الربا نحن نجد مثلا البنوك موجودة وإقامة البنوك لا شك أنها بأمر من جهاتهم حينئذ كيف ننكر هذا هل نطلع على الناس على المنابل عندنا أمران نبين حرمة الربا وسبل الربا وما رتبه الشارع على الربى ويكفي مسألة أخرى لماذا وجدت هذه البنوك هذا الخطاب الثاني لا يقل لعامة الناس إنما يخاطب الناس بما يدركون وبما يعقلون وبما يحتاجون فحينئذ تبين لهم أن الربى محرم تبين لهم حقيقة الربى أنواع الربى الربى الذي انتشر لا يجوز الدخول هذه البنوك مثل ربوية لا يجوز الإداعي غير ذلك وأما تخاطب الناس لماذا وجدت وكان الواجب عليهم نزعوها إلى خلق هذا خطاب ليس في محلي وإنما يخاطب به ولي الأمر حيث لا يلزم من عدم ذكري لا يلزم من التحذير أن يذكر الولاة على المنابر ألا يحذر من المعاصر فيبين خطر الإعلام ويبين خطر الربع وانتشار الزنا وانتشار الأمور التي تكون هذكا للعراض لحوذ ذلك لك دون تعرف هذا لبس به فإنما هو واجب إذا على ما ذكرنا لا يكون تشهيرا إلا إذا كان وصفا خاصا لا هذا كما ذكرنا إلا البدعة إنما يحذر منها خشية الوقوع فيها فإذا أمن اللبس حينئذ انتفى المحذوب انتفى المحذوب انت فإذا قيل مثلا تفسيرا الزمخشري فيه بدعة وضللات هذا نقول إذا كان الرجل طالب العلم سلحا بالمعتقد جاز له أن يقرأ فيه إن كان عارفا بمذهب الزمخشري وعارفا بالمعتقد الذي عليه المعتزلة وعنده ما يدفع هذه الشبهة جاز له النظر فيه إن لم يكن كذلك حين أنه لم تنع لا يرحى طلاب العلم لا يرحى أن يقرأ في كتاب أشعاري إذا لم يكن عارفا بأصول الشاعرة يسرحكم للعوام فقط حتى طلاب العلم ثم إذا جاز لك أن تنظر في الكشاف مثلا لا تطلع على المنبر تقول الكشاف وكشاف, وكشاف كذلك إذا جاز لك النظر أنت في الكشاف لا يزمنه تحف غيرك من الناس لأن المحذور موجود أنت ارتفع عنك لعدم الوجود السبب أن يقتضي في البدعة نفسها فإذا أمنت أنت كل كتب التفسير أو كتب شرحات الحديث على مرحلة واحد, واحد فإذا حرم النظر في. كتاب فلان فالحكم سواء لا يفرق بين المتماثلين ما حرم لأجل البدعة فأينما وردت البدعة ورد الحكم الشرعي إذا انتفى لأجل العلم بها ودفع شبهتها حينئذ انتفى في حقك أنت فلا تحف غيرك من الناس ولا على منبر ولا الشبا غيرها غيرها ولا يذكر آسنا لا يذكر الزمخشري لعل تعلق القلوب به هذا المعنى قاله الزمخشري وهو عالم جليل وإلى خيره وما فسر القرآن مثل الزمخشري ونحو ذلك قل هذا كله يعتبر من تضليل الناس تغليل. تريد أن تقرأ أنت بنفسك اقرأ لكن لا تحف غيرك بشرط أن تكون سالما أو تكون متسلحا بالعلم الشرعي الله أعلا هل شاعدت في نعم بدعا أنا قلت بدعا نحن قد بدعة قد تكون حقيقية وقد تكون إضافية فالشيء في نفسه قد يكون صوابا من حيث هو ثم قد يتصل بوصف من هذه الجهة يكون بدعة لأن لا نقول هنا بطلان العبادة يعني سيكون العبادة محظة فإذا دخلت البدعة بطلة كما هو الشأن في الصلاة الصلاة لو اجتمنت على بدعة بطلة الصلاة صلاة آثمة يحتاج إلى عادتها وأما مثل هذه المناظرات فهو معجور عليها لكنهو معزور من جهة أخرى فهو أنه أعلن مثل هذه المناظرات ولذلك وقع كثير من الناس العوام في متاهات المتعلقة مع هذه فهو طريق ليس بطريق محمود ولذلك كان الإمام أحمد ينهى ويسجر من يرد على المبتدعة ويكتب بدعته يعني ما يرى أنك تأتي بالبدعة وقوله وتضع بين قوسين وبخط كبير عليها سواد يرى أن هذا نشر للبدعة تنشر بدعته لأنك إذا أردت أن الرد حينئذ على ما نحن فيه الآن لو طبعت مليون نسخة إذن كم قارئ لهذه البدعة قد يكون شخص لم يعرف البدعة من أصلها قد يكون لم يتصورها قد تنقل إليه عبارة لا يمكن التعبير عن نشر هذه البدعة بمثل هذه العبارة ما أجملها وأخصرها من عبارة إذن تكون تنشر البدعة من حيث لا تدري لكن جرى ما عليها للعلم بأن هذا مغتفر لأن مثل هذه الكتب لا ينظر فيها الأصل إلا طلاب العلم لا كله فيكون الاصل في هدم البدعه نشر السنه هذه طريقه السلف نشر السنه وتعليم الناس اولى من التنصيص على البدعه إلا إذا وردت بينهم الا إذا وردت بينهم حينئذ نص على على البدعه والا اصلا لا نص على لا تذكر البدعه لا تذكر المبتدع اصلا إذا كان الناس ما يعرفون هذا المبتدع تذكر لهم ماذا انت دعوت كان لا يعرف كتابه هو انت نشرت كتابه بدعوتك ولو على المنبر ولو بين طلاب علم ولو في مجالس خاصة قل البدعة تدفل هي وقائلها فلا تنشر لا هي ولا قائلها سواء سطرها في كتاب أو على شريط مسموع قوال المسلمون هذه من الفرق المباينة لأهل السنة والجماعة أصولهم تختلف مع أصول أهل السنة والجماعة تختلف معاه يعني مثل الأشاعر مثل المعتزنة وليسوا في الجملة من أهل السنة والجماعة ولذلك عندهم مخالفات ولذلك من أصولهم ما ذكرناه سابقا عبارة حسن البنة وهي أنه نجتمع فيما اجتمعنا عليه يعني نتفق فيما اجتمعنا عليه أو نجتمع فيما اتبقنا عليه ويعدر بعضنا بعضا فيما اختلفنا به هذه من آكد أصولهم ولذلك جمعت الصوفي مع الأشعري مع الليبرالي مع العلماني مع الرافضي مع ما بقي احد ما بقي الا ابليس معهم فينيجي الجمعه الكل هذا كيف هذا صار ذوبان ليست عندنا فوارق ولذلك هؤلاء ليس عندهم مبتدع عصمان لا يوجد مبتدع ولذلك بعض يقول سمعت قل اعداء ثلاثه الكفار والمنافقون والشيطان اعداء المسلمين ثلاثه فقط الكفار والشيطان والمنافق بقي رابع من مبتدع إذا إذا أسقطنا المبتدع إذا ما صار أعداؤنا جهمية ولا الرافضة انظر كيف دخل شيء كبير جدا فأمر يعني الخلاف معهم خلاف جوهر أصلي فالمنافذة تكون في عدادهم بالأشاعر ونحنهم ولذلك عندهم التوحيد فرق ولا يجمع ومن ادعى أن التوحيد الدعوة إلى توحيد لا إله إلا الله يفرق ولا يجمع فهو كافر مرتد عن الإسلام ولا يعذر بجهل من قال هذه العبارة أن التوحيد فرق يقول هذا كافر مرتد عن الإسلام هذا من المعلوم يجب بالضرورة كيف يجهلون أسس الدعوة سلفية قائم على مفهوم لا إله إلا الله فالمباينة والمفاصلة منذ أن خلق الله عز وجل بشر إلى يوم هذا إلى أن تقوم الساعة إنما الخلاف في لا إله إلا الله الكلاف إنما وقع في توحيد الألوهية لا في توحيد الأسماء والصفات ولا في توحيد الربوبية ولا فيما يسمى بتوحيد الحاكمية ولا في vadو يسمى بال существür meeting هذا لا يقع كلاف وقع فيما مفهوظ لا إله إلا الله فإذا قلنا لا خلاف هذا أذبناه وجعلنا المسألة مندمزة بين الفريقي ومن دعى إلى لا إله إلا الله بالمفهзы السلفية فرق بين الناس صار مذموما ويحذر منه خرج من الملّا خرج من الملّا ينضغي اتباه لمثل هذه مزالك طيب نعم آخر شيء هذا هذا يلزم منه اللي طاع في العدالة يعني هو يريد بهذا لهم ليس أهل الجهاد ليس أهل الجهاد يعني مثل ما يقال الآن المطاوعة في الفطحات تسمع هذا ولا مثله إذا كان المراد به نقص الدين هذا صار السهزاء وهذا ظاهر النص بسوابق وأعمال المنافقين ليس المراد به هذا قد يقال في شأن الرافضة اما ما نقل من شأن المنافقي فثم ملابسات أخرى واضح لأن هذا منافق معلوم النفاق قبل أن يطعم في الصحابة قبل أن يطعم في الصحابة هو معلوم النفاق نعم, نعم. فرق بين أن يظهر داعي ويبين خطر الرافضة ويرد عليهم وبين من يأتي بناطق رسمي عنهم وقد يكون مبجل وعالم ومعروف ثم ينطق به شبه الرافض وإيهدها فرق بين هذا وذاك لو سلك الأول لا إنكار يعني لو بين للناس خطر الصوفية وكذا يعني من طرف واحد من يسمع المتلقي العام من طرف واحد لا يكون كما يسمع الحجج من ثمي المبتدع نفسه لكن عندما يترك ثلث ساعة يتكلم ونصف ساعة ويقرر مذهبه بقوة وبعنفه ثم قد تأتي اتصالات تؤيده إلى خيره قد تقع شبه قد تقع شبه عند الناس ولذلك الطريق هذا مخالف ثم أعلم أن طريق دعوة توقي فيه بمعنى أنه لا تدخل مثل هذه المصالح العامة بد من عرضها على كتاب والسنة فإن وافقت بها ونعمة إلا فلا والأصر في البدعة دفنها كما ذكرت هدرها هي وصاحبها وإن ولدت مصطورة كذلك تدفن معه أما هذا يعتبر نشر تصور ملايين من الناس يتابع هذا لو عشر منهم خف عندهم الحقد على الرافضة لكفى مفسدة في دفع هذه المناظرات لو عشر أشخاص فقط نقول مسلم واحد محاولة على عقيدته أولى من أن نهدي الرافضة بأنفسهم حينئذ نقول هذه مفسدة تقدم ولا ننظر إلى المصالح <تصفيق> ما هو لا الاستشهاد, الاستشهاد الحق كما يقول من تيمر حم تعالى لا يشاد به كتاب لمهتدع ولو فيه حق والحق موجود عند غيره فإن إذن إذا تكلم فلان وكلامه فيه شيء من الحق يقول هذا الحق لم يفرد به لم يفرد به وإنه موجود في من سبق وتنسبه إلى, إلى أهل الحق للسنة الجمعة لأنك إذا علقت هذا الحق به شخص مهتدع هذا تضمن أقل الأحوال لفت النظر إليه ففيه ثناء عليه ثناء على أهل الفدع يتبرون كما يقول ابن تيم يقول من أثنى عليهم أو حتى على كتبهم وجب تعزيرهم يجب أن يعزر يجلد ويسجن هداثا على كتب على البدايه اريدك ان اذا اقتنعت بالكشاف مثلا او غيره خاصه نفسك اما ان تدعو الناس اليه وتجعله نبراسا ونورا وصداه به ونحداق والادب تكون مبتدعا تكون مبتدعا نعم حذف الولي العمر يعني لا ولي العمر له خصوصية بالشرع نعم كل الأحاديث الواردة مطلقة في إنكار المنكر لآخره مقيدة بهذه الأحاديث نعم ولذلك قال أفلا نقاتله قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا نعم مع أن غير ولي العمر قد قاتل لو تركوا سنة أو تركوا الأذانة أو تركوا الإقامة أو تركوا صلاة العيد قتلوا بإجمعنا العيد لكن ولي العمر يختلف, شأنه يختلف تم القواعد العامة التي تعلق بالغيبة والانكار هذا على جهة العموم ويستثنى منها ولي العمر لما يترتب عليه من المفاسد ولذلك كما يقول العلم منذ أن خرج الخارج على عثمان إلى هذه الساعة إلى هذه الساعة ولم تسلم الأمة من ذاك الخروج وليس الخروج مقصودا لذاته لما, مقصود لما يترتب عليه من قامة شرع الله وهذا تلاف فيما اذا كان والي مسلما اما كافرا هذا شانه و اخر هذا شانه شانه لكن انبغي ضرب هذه المسائل كثيره لا نقع اللبس فيها وكل يجتهد ما يرجع الى كتب السنه والجماعه مع انها تذكر في كل كتاب تذكر في بكل كتاب ثم قد يطبقون بعض المسائل التي تتعلق به حاكم قد يكون كافر فنقول كل على الاسلام انما في مثل هذه البلاد يعلن فيها الشرع نحن لا نحكم هنا إلا كتاب والسنة إذا كان هذا المبدأ العام وهذا الذي يعرف القاصي والداني إذا وقوع بعض الشبه في بعض المسائل لا تستلزمن لذل الحكم العام فالتقصير الوارد والتقصير الذي يحصل لا يلزم منه الخروج ثم ما قد يقع أو يشوش به البعض له كفر أو نحو ذلك يقول هذا في نوع تشويش وفي خلاف فإذا كان في خلاف حينئذ أقل الأحوال أن يكون من الكفر الذي وقع فيه النزاع فلا يترتب عليه الخروج, لا يترتب عليه الخروج ولذلك من السفة ما يفعل الآن يعني بعض ما يرتائي أو ما يرتضي أن يكون بين بلاد المسلمين يخرجون لبلاد الغرب الغريب يعني سعد الفقيه من على شكلته يعني لم يرضوا أن يكون تحت راية أهل السعود هنا وهم يحقمون الشرع ويصلون مع المسلمين وظاهر المسلمين ويتركون عباد الله يصلون ويصومون ويرضى بحكم بلير وغيره هل هناك مقارنة ما في مقابدة ما في ليس هناك مقارنة البتة تعلم أن هؤلاء الذين يدعون إلى تحكيم الشريعة بمثل هذه الصورة هؤلاء هو خوارج هذا من يعني مثال قلت الخوارج منهم من يخرج باللسان دون السنان هذا واحد منهم والخروج بالمظاهرات والاعتصامات نحو كل هذا مخالف للكتاب والسنة إجمع السلف ولذلك لا يولد أحد من أهل العلم الكبار عندنا من يعيد مثل هذه الأشياء إذا رأنا أنها مظاهرات من وسائل الدعوة البدعية أي صح أنها وسائل الدعوة ولا رأنا أن هذه الاعتصامات أنها مما يدعى به لله عزه إنما هي قلدون الغرب قلدون الغرب فيخرجون إلى بلاد الكفر ثم يعيشون بينهم مثل مثل إخوانهم حبا لهم ورضاءا بما عندهم ويحرسونهم ويدعمونهم بالمال نحو ذلك ثم يقول ردة حكومة إسلامية وهذا اللي موجود هنا ما أحذر بيدك ولا خردك من مسجد يعني قد يوجد في بعض البلدان ما تستخرج تصديم مسجد تمنع المرأة ينزع الحجام منها ما تستطيع أن تصوم في رمضان هذا شأن آخر هذا حكم, حكم آخر لكن عندنا هنا مثلا مملكة اي لا يوجد بلد مثل هذه البلد سالله يحفظها والمكائد تدار كل من أجل احباط الأمن الموجود في هذه الدوله ويتمسكون ببعض المنكرات العامه انا ما نرضى المنكرات ما حد يرضى لكن كيف نتعامل مع هذه المنكرات نخرج نسب ونلعن ما ما هذا وانما نجاهد في اصلاح الخلق هذه هذه دعوه الرسل انهم دعاه كن داعيه يقبل منك أو لا يقبل هذا ليس إليك قبول هذا هداية التوفيق من الله عز وجل فليس إليك إنما أنت تتعلم وتدعو لكن هل بدلنا أسباب الدعوة بالفعل أم نشتغلنا بأمور الدنيا وقلنا الدعوة لها يوم في الأسبوع لها ساعات معينة هل دعوة نصف عيوننا بحيث أننا نطمئن بأن نحمي هذه البلاد من أن يقع فيها شيء من أسباب الفساد ونحميه جواب لا كلها الدعوة صارت فرض يعني أمور ثانوية صارت أمور الدنيا هي العاصل حينيذ نقول انتشار الفساد والمنكرات هذا هو بلات الأمور كل شيء يرتب على نعم بلات الأمور لهم دور كبير جدا ويستطيعون بإذن الله كفت مثل هذا الأشياء لكن ما فعلوا ماذا نص نتركهم نترك الناس تتقبل هذا المنكر لا ندعو باللتية أحسن هذا هو المسلك السلفي هذا هو مسلك السلف التعامل مع المخالفات إنما يكون بتوجيه الناس ونصح الناس ليكون المنابر لا يطأها الجهال وإنما أهل العلم وطلاب العلم يسعون إلى أخف المساجد تكون بأيديهم ويعلمون الناس التوحيد والعقيدة الصحيحة ومجانبة الشرك الأكبر وكيف يصلون كم الآن من الناس من لا يحسن الصلاح حتى من الشباب الذين يرفعوا رأية الجهاز معظم ما يحسن صلي والحسن توضع أين أنت أين أنت عن تعلم الفرض العين هذا أكد من تعلق نفسك بأولاة الأمور قضية ثلاث الأمور كما ذكرنا عدمها معلق بها أهل الحل والعطاء ما لكم ما له أنت أن تعتقد ما هو حق ثم بعد ذلك أن تسير على نهجة الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم